بسم الله الرحمن الرحيم انزل أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم كل سلام هي حتى ما طلع الف.